روحي فقُعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أي يكون مع الساجدين قال يا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 قال منجّوهم أجمعين إلّا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أن قَتَسْمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَأَرَدْ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ